وإلى الله ترجع الأمور يولد الليل في النهار ويولد النار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمَنُوا منكم وأنفقوا لهم أَجْرٌ كبير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 قالوا بلى ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم ورتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم بديه ولا من الذين كفروا ماواكم النار يا مولاكم وبئس المصير الم يئني الذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون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 اولائك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا اولئك اصحاب الجحيم يعلمون انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه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 شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصر ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتدون وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثار برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحما ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسول واتقوا الله وامنوا برسوله ياتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم اهل الكتاب الا يقدرون على شيء من فض الله وأن الفضل بيد الله يأتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم.